وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا استقروا وأحسنوا مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم إذن الحق للرحمة.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 يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاء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 كان هو اظل سبيل لا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلن اذهب القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا فَسَوْلًا أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَوْمَنَا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا